عليكم ورحمه الله وبركاته الصوت مسموع بارك الله فيكم هل الصوت مسموع بارك الله فيكم طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه مبا نبدأ باذن الله تعالى في هذه الليلة شرح كتاب جديد ضمن الدوره العلميه التاصيليه وكتابنا اليوم هو اخصر المختصرات في فقه الحنابلة ما ادري هل هناك من يسجل ان شاء الله. اخوي فاضل المولى نعم الله خير. هذا الكتاب اخصر المختصرات كما ذكرنا هو على مذهب الامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله تعالى ومؤلف هذا الكتاب هو الامام محمد بن بلبان الكتاب هو ابن بلبان عليه رحمه الله قال عليه رحمه الله تعالى الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين والصلاه والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فقد سنح بخلدي أن اختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصادر لحكم الملك المبدي ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين وسميته اخصر المختصرات لاني لم اقف على اخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات والله اساله أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه انه جدير باجابه الدعوات وان يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم وما توفيقي واعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب في هذه المقدمة بدأ المؤلف بالبسمله والحمدله وهذا تأثن منه بالكتاب العزيز وايضا النبي عليه الصلاه والسلام في مكاتباته الى الملوك واشباههم كان يستفتح بذلك ثم انه فصل بين المقدمة وبين المضمون بقوله وبعد ثم ذكر ان هذا الكتاب مختصر لكتابه المسمى ماذا هذا الكتاب وهو اقصر المختصرات هو اختصار لكتابه كافي المبتدي كافي المبتدي وهو ايضا كتاب مختصر جعله للمبتدئين من الذي كتبه هو صاحب هذا الكتاب وهو ابن بلبان ابن بلبان عليه رحمه ما ادري هل انتم معي او انكم بعيدون طيب. لا أريد ان اطيل في المقدمات قد سبق في عدد من الكتب مبيننا معاني البسمله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فندخل الى المقصود مستعينين بالله تعالى قال المؤلف عليه رحمة الله كتاب الطهاره كتاب الطهاره اعاده الفقهاء على بدء كتبهم بالكلام على الطهارة فما سببوا في ذلك؟ السبب في ذلك ان الفقه الكلام فيه على اربعه في ارباع الفقه الكلام على اربع ارباع الربع الاول ربع العبادات والثاني المعاملات والثالث الامكحا وما يتعلق بها وهو الذي يسمى عند المعاصرين الاحوال الشخصية والرابع الجنايات الجنايات فالفقهاء يبتدئون بالعبادات لانها تعني كل مكلف ان المعاملات لا يتلبس بها الا من دخل فيها كذلك الانكحه كذلك الجنايات من وقع في جنايه او كان حاكما او قاضيا او ما شابه ذلك فيبتدي اولا ولما كانت ام العبادات البدنية هي الصلاه ام عبادات البدن هي الصلاه كان المناسب أن يبتدئوا بها ولكن الصلاة الصلاه لها مفتاح وهو ماذا وهو الطهور ارتياح الصلاه ما هو الطهور وهو شرط من شروط صحه الصلاه فناسب الكلام عن هذا الباب او الكتاب هو الذي هو كتاب الطه قوله كتاب بمعنى مكتوب والمكتوب ما هو الكتب الكتاب من الكتب والكتب يأتي بمعنى الجمع والضم على نسق معين جمع وضم مثل ما قال القائل لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها باسياري وكذلك عندما يقال تكتب القوم اجتمعوا وانضم بعضهم الى بعض ويقال كتيبه في الجيش اذا الكتب ياتي المعنى الجمع والضم على نسق معين فالمقصود ان هذا مكتوب جمع وضم مسائل الطهاره والطهاره مصدر اليس كذلك الطهاره مصدر مصدر من اي فعل طهارة مصدر ما فعل هذا المصدر ايوه لكن نريد شكل هذه الكلمه هذا الجذر الذي هو الطاء والهاء والراء يفتح تفتح عينها او تضم او تكسر ها كيف نشكل هذه طهره الاخ ميسر يقول طهره ها هل عند احد كلام اخر ضم فقط نقول بالفتح والضم بالفتح والضم قلنا هذا الكلام ناخذه من اين من المعاجم ناخذه من اين من المعاجم وهنا الكفائده ان نعرف الابواب السته عندما يقال ان طهر من هذه الكلمه هي من باب نصر من باب نصر من باب نصر تعرف ان مضارعها ان طهر مفتوحه العين في الميزان الصرفي وان مضارعها يطهر واذا قلت طهرا فهذا هو وزن ها وزن ماذا سميناه فعله ماذا سميناه الاخوه المواظبون معنا إذا كان الماضي مضموم العين ماذا نقول فاح ميصره الاخت الصمت فعله يفعل هذا وزن ماذا سميناه او باب ماذا كنا هذا باب السجاية والطباع طه ري ظهر صارت له سجيه مثل ما كنا فقهها يفقه صار الفقه له سجيه كرما صار الكرم له سجيه من هنا نستطيع ان نفهم ايضا معاني بعض الصيغ بعض الاوزان لما نقول كرم فلان معنى ان الكرم صار له سجيه لانه شيء عارض عرض له لا أصبح الكرم له سجيه والطهاره في اللغه تاتي بمعنى ما معنى سجيه سنت. تعرف الطبع يا اخي الكريم تعرف الطبع عندما نقول فلان طبعه كذا فلان نقول فلان طبعه الكرم ما يصح نقول طبعه الكرم لأن السجيه شيء يتكلف ليس جبليا ليس خلقيا لا ليس مجبونا عليه الإنسان يعني الكرم كيف صار هذا كريما عود نفسه على ذلك هذا الفرق بين السجيه والطبع ها السجيه عود نفسه على الكرم حتى صار الكرم من صفاته التي تلازمه لكن الطبع في الغالب يكون جيبيلي طيب قلنا الطهاره في اللغة الطهارة في اللغة تأتي بمعنى النزاهة والنظافة من الأقذار عموما وبعض أهل العلم يعرف الطهارة في اللغة على أنها خلو المحل خلو المحل طبعاً كلمة خلو المحل هذه يعني بعضهم يقول خلو المحل من القذر خلو المحل من أمور كثيرة فالخلاصه ان هذا هو التعريف اللغوي عند كثير من ال واما في الشرع فالطهارة هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث ما هو تعريف الطهاره في الشرع هو رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث هذا تعريف الطهارة في الشرع وهو التعريف الذي درج عليه الحنابلة ماذا يقصدون بهذا ارفع الحدث الحدث ما هو الحادث يقولون هي صفه معنويه تحل بالبدن كيف يعني صفه معنويه يعني لو أن فلانا الآن دخل المسجد هل انا استطيع ان اقول هذا الإنسان محدث أو غير محدث عليكم السلام هل استطيع انا اعرف هل هو محدث او غير محدث لا بمجرد النظر هكذا لا ربما يكون انسان غير متوضئ ربما يقف الصرف اذا هذه مسألة معنويه فنقول رفع الحدث وما في معنى الحدث لو قلنا الان الميت الميت يجب على المسلمين أن يصلوا ويغسلوه هذا الغسل هل هو طهارة أو ليس بطهاره طهارة او ليست طهارة طهارة لكن هل هذا الغسل لرفع الحدث أو لشيء اخر شيء اخر لان اغسل الميت لاجل أن نرفع على حدثه لا اذا هذا لمعنى لمعنى لشيء هو في معنى رفع الحدث لكنه ليس رفع الحدث في نعم وزوال الخبث الخبث النجاسه الخبث النجاسه ف لاحظوا ان الطهاره قد تكون رفعا للحدث مثل الوضوء للمحدث حاجات اصغر ومثل الغسل للمحدث حاجات اكبر وقد يكون التيمم ايضا عند من يقول ان التيمم يرفع الحدث وما في معناه هناك امور هي في معنى رفع الحدث وليست في الحقيقة رفعا للحدث لكنها تعتبر من الطهار فلهذا اضافوا هذا الى التعريف وزوال الخبث أي زوال النجاسه بعضهم يزيد فيقول وزوال الخبث وما في حكمه بيدخل في ذلك الاستجمار بيدخل في ذلك الاستجمار لان الاستجمار لا يزيل الخبث زوالا تاما لكنه محكوم عليه بانه مطهر نعم يعني إنسان لو استخدم الجمار الحجارة المناديل الورق ليزيل النج النجاسه الخارجه من ال القبل او الدبر فباقي شيء لا يمكن ان يزيله الا الماء فهذا معفو عنه على كل حال هذا تعريف الطهاره ونحن لا نريد ان نطيل الكلام على التفاصيل لان المقصود في هذه الدوره هو ان نشرح الكتب على طريقه معيه قال المؤلف عليه رحمة الله المياه ثلاثة المياه ثلاثة لاحظوا أنه اول ما جاء في كتاب الطهارة تكلم عن أي جزئية؟ عن انواع المياه انتم مائي الكلام عن انواع المياه لماذا يبداون في كتاب الطهاره بالكلام عن انواع المياه لان المياه او الماء هو الأصل في التطهير الماء هو الاصل في التطهير ونحن في كتاب الطهاره نتكلم عما نتطهر به وعما نتطهر منهم وعما نتطهر له او لاجله هذه مباحث كتاب الطهاره على سبيل الاجمال نتكلم في كتاب الطهاره عما نتطهر به وعما نتطهر منه وعما نتطهر له المياه ثلاثه هذا قول الجمهور وهو مذهب الحنابلة وانتبهوا إلى أن الغالب الأعم الأكثر في هذا الكتاب هو ذكر المعتمد من المذهب وهذا المتن من المتون المعتمده لا اقصد المعتمد الذي معني بها انه انه يدور عليها فلك المذهب لا أقصد هذا يعني مثل منتهى الارادات ومثل الاقناع لا لكن غالب الغالب العام في هذا الكتاب أنه يحرص على ذكر المعتمد في مذهب الحنابل قال المئه 3 الاول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المنصوب وغير بئر الناقه من ثمود اذا هذا هو النوع الأول من انواع المياه انتبهوا معي اكرمكم الله المياه ثلاثه الاول الماء الطهور ما تعريف الماء الطهور قال هو الباقي على خلقه انتمى الباقي على خلقه الان الماء النازل من السماء فورا نزوله ماء المطر فورا نزوله اليس باقيا على خلقه اجيبوا والبلاء هو باق على خلقته من جهه أنه بنفس درجة الحراره التي نزل بها وبنفس الحال وبنفس العذوبه أو ما شابه ذلك اذا هو باق على خلقته اذا هذا ماء طهور لو تفجرت عين من الأرض فخرج الماء فور خروجه ولم يختلط بشيء اخر هذا باق على اصل خلقته فهو طهور لكن لاحظوا ان الخارج من الأرض او النازل من السماء او ما شابه ذلك قد يعرض ما عارض لكننا نعتبره طهورا ايضا كيف كيف أريد أن أقول هنا أن الماء الباقي على خلقته اما ان يكون باقيا على خلقته حقيقة مثل الماء النازل فور نزوله من السن هذا نسميه ماذا باق على خلقته حقيقة وهناك باق على خلقته حكما اذا الماء الباقي على خلقه الماء الطهور اما ان يكون باقي على خلقته حقيقة وإما ان يكون باقي على خلقته حكما كيف يعني يعني اريد ان اقول ان هناك ما تغير ليس باق على أصل خلقته تماما ولكننا نعتبره في حكم الباقي على خلقه مثال ماء بركة ماء بركة هذا الماء هذا الماء الذي في البركة مكث شهرين فيها هل تتوقعون ان هذا الماء باق على خلقته لم يحدث له أي تغير بمجرد بقائه ومكثه لم يمتزج به شيء لكن هل تعتقدون انه سيبقى مثل ما كان اول مره ها لن يبقى كما كان وهذا هو الماء الآسن أو الماء الآجن بالسين أو بالجيم فبمكث الماء يبقى آسنا والله سبحانه وتعالى امنع على اهل الجنه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن الماء الاسد هو المتغير بطول المكس بطول بقائه في المكان متغير بطول المكس هذا يسمى ماء سينن او ماء اجن ما حكم هذا الماء نقول هو ماء طهور ياتي معترض يقول انت تعرف الماء الطهور على أنه الباقي على خلقته وهذا متغير انت تقول متغير بطول المك نقول هذا التغير ما حكمه غير مؤثر في طهوريته هذا التغير ما به غير مؤثر اذا هذا الماء اذا جئنا للتعريف نقول هو باق على خلقته حكما حكما واضح هل هذا واضح بخلاف الماء الباقي على خلقته حقيقه اعيد تعيد مرة اخرى الماء الذي نزل من السماء فور نزوله من السماء هذا غير متغير باقي على اصل خلقته من جهه درجة حرارته من جهه عذوبته وصفات أخرى هذا باق على خلقته حقيقة لكن الماء الذي كان في البركة وضعناه اول مره ثم بعد شهرين هل نظن ان الماء سيبقى دون تغير اطلاقا البتة نقول لا هناك تغير هذا الماء نسميه الاصل وهو المتغير بطول المقل طول المقل يعني طول البقاء في المكان وعلى هذا نقول ان المتغير بطول المكث ظهور طب قد يقول قائ انت تعرف الطهور بأنه الباقي على خلقته هذا غير باقي على خلقته انت تقول متغير بطول المكث نقول نعم هو متغير لكن هذا التغير غير مؤثر غير مؤثر هذا نسميه با... نسمي هذا الماء باقيا على خلقته حكما لاحقا باق على خلقته حكما نعم يعني يوجد فيه تغير لكنه بالتغير لا يخرجه عن كونه طهورا طيب اذا النوع الاول من انواع المياه اي الطهور طيب هنا تفصيل يريد ان يريده المصنف يقول ومنه مكروه ها اذا ننتبه عندنا ماء طهور مكروه عندنا ماء طهور مكروه مثل ماذا مثل ماذا قال كمتغير بغير, بغير ممازج مثال لو كان عندنا كوب من الماء هذا الكوب من الماء صببنا عليه قطرات من الزيت هل الزيت يمازج الماء سؤال الزيت لا يمازج الماء الزيت يبقى مفصولا في طبقه عن الماء اذا ما حكم استعمال هذا الماء على المذهب استعماله مكروه هو طهور طهور لو استخدمه يرفع حدثه ويجوز له ان يزيل به الخبث لكنه يكره استعماله إذا وجد غيره اذا كلمه مكروه معناها ماذا يكره استعماله اذا وجد ماء غيره طب لو ما وجد ما غيره هل يبقى مكروها مره اخرى لو انني عندي ماء اخر قلنا يكره طب لو ما وجد عندي الا هذا الماء ليس عندي ماء اطلاقا الا هذا الماء فما حكمك ان لا يكون مكروها يجوز استخدامه واستعماله بلا كراهه يجوز استعماله بلا كراهه جميل لا مش قصه ضروره الان يعني ما تي... هو هذا الماء ظهور يجوز ان نستعمله لكن إذا كان هناك ما غيره فاستعماله مكروه على المذهب على المذهب استعماله مكروه اذا المكروه قال مثل المتغير بغير ممازج طيب يفيدنا فائده أخرى يقول هناك نوع من الماء الطهور محرم هو طهور لكنه محرم قال ومحرم لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث ويزيل الخبث يحرم استعمال هذا الماء وهو ماطهور باق على اصل خلقته لكنه يحرم استخدامه في رفع الحد قال وهو المغصوب ما هو المغصوب الماء الماخوذ قهرا الماء الماخوذ غصبا قهرا هذا النوع من الماء يحرم يحرم استعماله طيب هو ماء طهور ولا ماء طهور هذا الماء طهور او غير طهور نعم طهور لماذا حرم استعماله لانه أخذ بغير وجه حق وعلى مذهب الحنابلة انه لا يرفع الحدث لماذا لماذا لانه لان النهي يقتضي الفساد لان النهي يقتضي الفساد ما نهينا عن استعماله شرعا فان ذلك يقضي بفساد ما على ذلك من اراد ان يرفع به الحدث فانه لا يرفع هذا لا يرفع حدثه ها. قال وغير بئر الناقه من ثمود وغير بئر الناقة من ثمود هذه العباره قد نجد انها غامضا او هذه العباره من المؤلف قد نظن ان فيها غموبا وهو يقصد هنا وانتبهوا للكلام هو يقصد ان كل بئر كل بئر غير بئر الناقه كل بئر من آبار ثمود غير بئر الناقه ديار ثمود ديار ثمود هذه من ديار المعذبين وثمود قوم صالح عليه السلام ف بئر بئر الناقه نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جرت غزوه تبوك نزل النبي عليه الصلاه والسلام ومن معه من الصحابه بديار اولئك القبل فحصل منهم انعجنوا عجينهم من ماء الابار في تلك الديار فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهرق الماء يهرق ذلك الماء و امرهم صلى الله عليه وسلم ان يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقه الناقه المعروفه التي سميت في القران ناقه الله والذين نهوا عن ان يمسوها بسوء ف كل بئر كل بئر من تلك الآبار غير بئر الناقة يحرم استعمال مائه واضح كل بئر من آبار ديار ثمود يحرم استعمال مائها الا بئر الناقة فهمنا العبارة الان نعيد مرة اخرى كل بئر كل بئر من آبار ديار ثمود يحرم استعمالها يحرم استعمالها الا بئر واحده يجوز استعمال وهي بئر ناقه النحل طيب ما حكم مياه ديار ثمود هل هي من الماء الطهور او الطاهر او النجس ها من الماء الطهور او الطاهر او النجس من الماء الطهور احسنتم لكنه طهور محرم طهور محرم النوع الثاني من انواع المياه قال الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزير الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع الحدث النوع الثاني من انواع المياه ماء طاهر ما الفرق بين الطهور والطاهر ما الفرق بينهما الطهور الأصل انه يرفع الحد ويزيل الخبث هذا الاصل في الطاهر الطاهر ما الحكم فيه انه انه لا يرفع الحد لا يرفع الحد واضح هذا هو الاصل في الماء الطاهر طيب ما الفرق بين الطهور والطاهر الماء الطهور قال هو المتغير بممازج طاهر مثل ماذا مثل القهوه القهوه الان في الاصل هي ماء طهور هذا الماء اختلط به شيء ما زجه ترط بي شي هنا شيء امممازج يمازج ويخالط اجزاء الماء فاصبح الماء يغلب على اسم هذا الماء الاسم الجديد وهو القهوه ما تقول له صب صب لي ماء لا تقول قهوه المرق ايضا اللحم إذا وضع في ذلك الماء غلب على اجزاء الماء واصبح يسمى مرقا فيغلب على اسم الماء هذا النوع هذا النوع يسمى طاهرا ايضا مثله ماء الورد لانه ما اصبح يسمى ماء مطلقا الماء اذا سمي ما هكذا على الاطلاق ما اصبح وضاف الى شيء اخر ها او أيضا ما غير الاسم فهنا ما ذكرناه له من الماء الطاهر ايضا شيء يسميه الفقهاء الماء المستعمل في رفع الحدث الماء المستعمل في رفع الحدث ما هو الماء المستعمل في رفع الحدث ه الان اريد ان افهم الان الان لو انني اردت ان اتوضا وكان بجواري ابريق تعرفون الابريق اي وعاء اي وعاء كان فلما غسلت وجهي وكنت محدثا الان توضات غسلت وجهي فتقاطر الماء الذي رفعت به هذا الحدث تقاطر في الابريق هذا الماء الذي وقع في الابريق رفع به الحدث او ما رفع به الحدث بعد ان انفصل عن الوجه رفع به الحدث نعم هذا الماء أصبح مستعملا في رفع الحدث هذا عند الحنابلة وجماعة من اهل العلم هو ماء طاهر لا يجوز لاحد غيري ولا يجوز لي ايضا في طهارة أخرى أو في نفس الطهارة ان اتي الى هذا الماء واستخدمه ايضا حتى ارفع حدث يدي مثلا واضح نستدل على ذلك بادله منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب جنب لا يغتسل في الماء الدائم قالوا ما النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن اغتسال الجنب في الماء الدائم فهذا دليل على ان من, من من انتفع بهذا الماء فيما بعد فان ذلك لا يحصل له الاثر الذي اراده يعني النهي يقتضي الفساد انه يقتضي الفساد فاذا جاء يستخدم هذا المال يرفع حاجته وما رفعها طيب عرفنا الان الماء الطاهر ضرب عليه مثالين مشهورين المثال الأول ماء تغير بممازج طاهر لابد ان يكون هذا الممازج طاهرا بن لحم باقي الا وكذلك النوع الثاني من انواع الماء الطاهر الذي ذكرها المصنف الماء المستعمل في رفع الحد هل هذا مفهوم او هناك اشكال فهمنا مراد المؤلف أو هناك اشكال في هذا ارجو ان يكون الجميع قد فهم قال المصنف رحمه الله الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسه وضع خطين تحت قوله بنجاسه التغير الذي صار في الطاهر وتغير بممازج طاهر التغير هنا للماء النجس الذي جعله نجسا انه تغير بنجاسه بنجاسه قال ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير قال والجاري كالراكد والكثير قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال وسبع رطل وسبع رطل واليسير ما دونهما هنا المؤلف يتكلم عن النوع الثالث من انواع الماء وهو الماء النجس اذا اردنا ان نعرف الماء النجس فيمكن ان نقول هو الماء الذي تغير بنجاسه الماء الذي تغير بنجاس طيب مثل ماذا مثل ماذا بول الادمي بول الادمي نجس لو وقع في ماء لو وقع في ماء نجاسه فغيرته انتبهوا لهذا ما قلنا ما تغير فغيرته يعني غيرت ماذا غيرت احد اوصافه الثلاث غيرت لونه او طعمه او ريحه هذمذا نقول عنه هذمذا نقول عنه ما ما نوعه نجس اذا مره اخرى الماء الذي وقعت فيه نجاسه فغيرته ماء نجس بغض النظر هل هذا الماء قليل او كثير لو ان ماءا كثيرا 1000 لتر من الماء وقعت فيه نجاسه فتغير طعم الماء ولونه هذا ماذا نقول فيه نقول هذا ماء نجس بالاجماع لا خلاف في ان المتغير بالنجس ينجس اذا حصل التغير بالنجاسه فهذا الماء نجس لو كان عندنا خزان ما فسقطت فيه هره سقطت هره اين اين سقطت الهره في خزان الماء فلما جئنا لننظر في هذا الماء اذا هو قد تغير ريحه اصبحت ريح الماء متغيره بالهرة التي وقعت في الماء وماتت فيه الميتة نجس اليس كذلك الميتة نجس هناك نوع آخر من الماء النجس عند الحنابلة هناك نوع آخر من الماء النجس عند الحنابلة ما هو هو الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسه الذي وقعت فيه نجاسه ولو لم يتغير ولو لم يتغير هذا الماء هو ايضا ماء نجس عند الحنابلة ومن وافقوه او وافقهم النوع الاول عرفنا ما هو الكلام فيه انه متغير قليل او كثير لا يهم يصبح نجسا لكن لو كان عندنا ماء قليل لو كان عندنا ماء قليل هذا الماء القليل ما الذي جرى فيه جرى اننا وضعنا فيه قطره من نجاس قطره من خمر قطره من بول هذا الماء يصبح نجسا عند الحنابلة وهو عند الشافعية ايضا يقولون هذا الماء يصبح نجسا مباشرة لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الماء القليل والكثير واعتمدوا على حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس قالوا مفهومه ان الماء إذا لم يبلغ قلتين لم يبلغ قلتين معنى قليل هذا هو الحد عندهم قال مفهومه انه اذا لم يبلغ قلتين فهو, فهو ينجس هذا ذريل هؤلاء و في هذه المساله من الذي لم يفهم يكتب رقم 2 الذي ما فهم اكتب رقم 2 الذي لم يفهم مقالتنا فدكتم رقم 2 بارك الله طيب الاخت الفاضلة تريد ان نعيد الكلام طيب انا اقول الماء الان النجس عندنا نوعان على المذهب لا النجس على مذهب الحنابل كم نوع نوعان النوع الأول هو الماء المتغير بالنجاسه قبل هذه الكلمه واضحه نجاسه وقعت في الماء فغيرت لون الماء او طعمه او ريحه هذا نجس واضح هذا النوع الأول هذا فيه اشكال او واضح طيب هذا واضح النوع الثاني هو الماء الذي لم يتغير بالنجاسه لم يتغير وانما وقعت فيه نجاسة ها وقعت فيه نجاسه وهو قليل وهو يسير كما قال المالك يعني كيف لو كان عندي وعاء وعاء ما ادري هل تعرفون ما نسميه بالطشت ها ما ادري ماذا يسمونه في البلاد الاخرى لو كان عندي آه ماذا اقول لو كان عندي وعاء صغير ماشي الحال طشت جميل طشت صغير هذا الطشت الصغير وقعت فيه نجاسه وقعت فيه نجاسه لكن هذه النجاسه ما غيرت لون الماء ولا طعم الماء ولا ريح الماء هل يمكن نسمي هذا الماء متغيرا ما تغير أي وصف من اوصافه هل هذا يسمى متغير لا آه. لكن هل وقعت فيه نجاسه نعم وقعت فيه قطره من نجاسه قطره من نجاسه لكن ما غيرت فيه أي شيء هذا عند الحنابلة نجس وعند الشافعية لا لا نجس عند الشافعية والحنابلة نجس لماذا لانه قليل هذا رقم 1 رقم 2 وقعت فيه نجاسة قالوا ما لم ننظر للتغير اذا كان قليلا الاخ يقول ما فهمت الدليل الذي عندهم قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس وفي لفظ لم يحمل الخبر السؤال الآن بارك الله فيك ما مفهوم هذا اللفظ من رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا لم يبلغ الماء قلتين ما مفهوم الكلام يقول الحنابلة يقول الشافعية مفهومه إذا ما بلغ قلتين ان اذا كان قليل اقل من القلتين فانه ينجس قال هذا المفهوم لا اخذ عاشور معنا ولا معنا. قالوا مفهومه هذا المنطوق امامكم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ما مفهومه مفهومه اذا لم يبلغ الماء قلتين نجس ينجس طيب اذا كان ينجس هل المقصود أنه ينجس بالتغير قالوا لا لان الكثير أيضا ينجس بالتغير بالإجماء واضح لو كان عندنا ماء كثير ووقعت فيه نجاسه لن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم ينجس له لا لانه باجماع المسلمين ان الماء المتغير سواء بلغ القلتين او لم يبلغ نجس اذا هذا خارج عن محل النزاع ولا يتناوله لفظ الحديث ولا مفهوم الصوت مو واضح والله مش ما ادري ما قصدت هذا الصوت طيب نقول هذا خارج عن محل ما هو الذي في محل النزاع هو الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسه ماء البحر يا اخي الكريم لو وقعت فيه قطرة بول ما يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه لكن وقعت فيه نجاسة هذا نقول إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس حتى لو وقعت فيه نجاسه ما يضر ها لكن لو كان هذا الماء هو الماء الذي في الطست هو وقعت في نجاز نقول المفهوم الحديث يتناول هذا النوع ينجس فهمت يا اخي كريم فهمت بارك الله فيك الجميع فهم ان شاء الله طيب اذا ما فهم يمكن نعيد له في اخر الدرس لكن لا نستخف من السؤال ربما اليوم اتتتنا الفرصه لمن يعني ان يكون هناك من يجيبنا عن سؤالنا ربما في الغد لا نجد من يجيب طيب اذا هنا صار عندنا الماء النجس نوعان عنده هناك كلمه هي تلفت النظر في كلام المؤلف يقول نجس يحو استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير يعني اذا كان نحن انا وبين هذا ان شاء الله عز وجل الان لو كان عندي بقعة في الارض فيها بول بقعة في الارض فيها بول عندما اتي بالماء واصبه على هذه البقع الان هذا الماء الذي سينفصل عن هذا المحل يتغير او لا يتغير في الغالب يتغير طيب لكن قبل ان ينفصل عندما يلاقي النجاسه في نفس الموضع ما الحكم فيه قالوا لكم فيه انه لا ينجس لماذا ما أنه متردد على المغسول على المكان على المحل فانه لا يكون نجسا حتى ينفصل إذا انفصل من المحل أصبح نجسا واضح قم لماذا يقولون هذا لانه لو قلنا انه ينجس بمجرد الملاقاه صار هذا الموضع لا يمكن ان يطهر ابدا لانه كل ما وضعنا ما عليه والنجاسه لازالت باقي فهذا الماء وهو في ذلك المكان نجس فبقيه النجاسه في المكان الى يوم الدين واضح طيب الماء عندما صببناه على المحل النجس اثناء بقائه في المكان هو هو ماء غير نجس حتى ينفصل حتى ينفصل عن المحل اذا انفصل عن المحل اعتبرناه نجسا نعم نعم نعم طيب قال المؤلف والجاري كالراكد الماء الراكد هو الماء الذي لا يجري المؤلف ماذا يقول يقول الماء الجاري حكمه حكم الماء الراكد حكم الماء الجاري احنا كلامنا من الأول قد يتبادر الى ذهن الانسان كلام على الماء الراكد فقط الماء الواقف في مكانه الماء الواقف في مكانه اذا الماء الجاري الماء الذي يجري مثل ما انها اي ون ننظر هل هو قليل او كثير ها ننظر هل هو قليل او كثير فاذا كان قليل وقعت فيه نجاسه خلاص هذا نجس ما, ما ننظر هل هو متغير او غير متغير لو كان كثيرا فانه لا ينجس الا بالتغير اذا هنا مره اخرى نقول لو كان الماء قليلا لو كان الماء قليلا ووقعت فيه النجاسه ايش الحكم ما الحكم ينجس مطلقا طيب لو كان الماء كثيرا انا كنت اريد اكتب قليلا ماء كنت قليلا لكن لو كان كثيرا هنا ماذا نقول نقول لا ينجس الا بالتغير انتبهوا لهذه الكلمه لا ينجس الا بالتغير لانه اذا تغير سواء كان قليلا او كثيرا فهو نجس بالاجماع نقول لا ينجس اذا بلغ الماء لم ينجس نقول الا بالتغير انت هذه المساله على مذهب الشافعيه والحنابلله كليهما والكثير قلتان والكثير قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال وسبع من يكتب لنا هذا الرقم 107 وسبع اكتبوا لنا هذا الرقم على الشاشه الاخ ابن عاشور جزا الله خيرا كتب الرقم 107 وبعضهم يقول 108 لكن هذا باي باي اي باي وزن هذا بوزن, بوزن الرطل الدمشقي والرطل الدمشقي الان لا اعرفه وكان هناك عندهم رطل بغدادي ايضا فتجد العلماء يذكرون هذا بمقاييسهم فابن بلبان المؤلف هنا هو دمشقي اليس كذلك نعم بالرغم العراقي كانوا يقولون 500 رطل عراقي 500 رطل عراق طيب نريد مقياس اقرب لنا حتى نعرف قالوا في الاوعيه المكعبه ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا لو كان وعاء مكعب ما يملا هذا المقدار هذا هو القلتين هذا هو ما نسميه القلتان ما كان اقل من ذلك هذا قليل الذي بلغ هذا المقدار فهو كثير وهذا تقريبا بالسنتيمتر 60 سم طولا في 60 سم عرضا في 60 سم عمقا او ارتفاعا طيب لو كان الوعاء مدور مثل الاسطوانه مثل اوكي عندي وعاء اسطواني مدور اوكي كم بالضبط قلنا ذراع وربع طولا ذراع وربع عرضا ذراع وربع عمقا قلنا 60 سم في 60 في 60 60 سم في 60 سم في 60 سم هذا لو كان مكعبا في الاوعيه المدوره نعم في الاوعيه المدوره يقولون ذراع قطرا تخيلوا الان عندي وعاء قاعدتاه دائريتان دائرتان دائره في الاعلى ودائره في الاسفل تخيلوا شكل اسطواني تماما قطر الدائره كم ما يصل بين طرفي الدائره كم ذراع ذراع والعمق الذي يصل بين الدائرتين العم كم ذراعين ونصف اذا ذراع واحد قطرا في ذراعين ونصف عمقا في ذراعين ونصف عمقا طيب هل يمكن ان نحدد ذلك باللتر هل يمكن ان نحدد هذا المقدار باللتر نعم القلتان باللتر ما يقارب 294 لتراً. طيب بعضه نقدره بغير هذا التقدير لكن هذا التقدير انه يبدو لي والله اعلم هو التقريب للاحسن او الاقرب قرابه 294 7 من عشره تقريبا أو ممكن, ممكن ان نقول 295 لتر الحاصل ان القلتان عندهم على المعتمد انها تقريب تقريب وليس تحديدا هذه مسألة منتبه لها الماء الكثير هو الماء الذي بلغ قلتين تقريبا لا تحديدا على المعتمد في لو نقص عن القلتين قليلا هل يعتبر أو كثيراً وكثيراً ها؟ اذن يبقى كثيراً يعني يقولون اذا قاربه فهو في حكمه يعني لو كان مثلا 293 لتر ما في اشكال هو كثير ايضا يبقى كثيرا فالقلتان هي على سبيل التقريب قال المؤلف عليه رحمه الله واليسير ما دونهما اليسير القليل ما كان اقل من ذلك نعتبرهما قليل بحيث انه لو وقعت فيه النجاسه فانه ينجس بغض النظر هل تغير او لم يتغير النقض اعتقد هنا زدنا على الوقت المحتاج لكن الباب يحتاج الى شيء من الشرح كان عندنا بعض المسائل التي احتجنا فيها إلى زيادة الشرح فاعذرونا على الاطاله ونسال الله سبحانه وتعالى ان اولكم التوفيق والله اعلم صلى الله وسلم على نبيه هلك